لكنهم يفضلوننا بالتصدق بفضول اموالهم اي بما اعطاهم الله تعالى من فضل المال يعني ولا نتصدق وهذا كما جاء في الحديث الاخر عن فقراء المهاجرين قالوا ويعتقون ولا نعتق فانظر الى الهمم العاليه من الصحابه رضي الله عنهم يربطون اخوانهم بما أنعم الله عليهم من الأموال التي يتصدقون بها ويعتقون منها ليس يقولون عندهم فضول اموال يركبون بها المراكب الفخمه ويسكنون قصور المشيدة ويلبسون الثياب الجميلة لا لأنهم قوم يريدون ما هو خير وأبقى وهو, وهو الآخرة قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال, وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى فهم اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شكوى غبطة لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله عز وجل ولكن يطلبون فضلا يتميزون به عمن اغناهم الله فتصدقوا بفضول أمواله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به يعني إذا فاتكم الصدق بالمال فهناك الصدقه بالأعمال الصالحة إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وقد سبق الكلام على الأربع سابقة في الدرس الماضي أما قوله صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط الشرط الأول أن يكون الامر الناهي عالما بحكم الشرع. فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم لأن الله حرم ذلك بنص القرآن فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن, فمن منكرات الأمور أن يتكلم الإنسان عن شيء يقول انه معروف وهو لا يدري أنه معروف أو أنه منكر أو إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر الشرط الثاني أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحطور فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل لأنه حينئذ يكون قد قف ما ليس له به علم وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا يوجد بعض الناس الذين عندهم غيره وحرص على الأمر بناروف أنها المنكر يتسرعون فينكرون من غير أن يعلم الحال التي عليها المخاطب مثلا يجدوا انسانا معهم رأى في السوق فيتكلم عليه ليش تمشي مع المرح؟ وهو لا يدري أنها محرم له. هذا خطأ، خطأ عظيم. إذا إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم. إذا كنت في شك فاسأله قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك قرائن توجب الشك في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثر الناس الذين يستحبون النساء في الأسواق؟ وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعامل الناس في هذه المسألة دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا قال قم فصل رفعتين وتجوز فيهم ما قال لماذا تقعد؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد ينهى أن يجلس قبل أن يصلي رفعتين في أي وقت أي وقت في المسجد في الصباح في بعد العصر بعد الفجر لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهذا الرجل جاء وجلس لكن في احتمال انه صلى قبل ان يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يره ولهذا قال له اصليت قال لا قم قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما. يعني لا خفف. فهنا لم يأمر ان يقوم فيصلي حتى سابع وهذه هي الحكمة الشرط الثالث من شروط الامر بن انها المنكر أن لا يترتب على النهي عن المنكر ما هو أنكر منه فإن ترتب على ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز من باب جرء أعلى المفسدتين بأدناه فلو خلق أن شخصا وجدناه على منكر وليكن شرب الدخان لكن لو هنا عن شرب الدخان ذهب يشرب الخمر فإننا لا ننهى هي كنا نعلم أن هذا الرجل يشرب إما هذا أو هذا فإننا لا ننهى عن شرب الدخان لماذا؟ لأن شرب الدخان اهون من شرب الخمر ولهذا قال الله تعالى يعني دليل هذه المسألة قول الله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره فسبوا آل المشركين مصلحه مشروع لكن اذا ترتب عليه سب الله عز وجل وهو اهل الثناء والمجد فانه ينهى عنه ينهى عنه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والدي قالوا كيف لعن انسان والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه فقال ويسب أمه فيسب امه فالحاصل أنه لا بد أن لا يتضمن الإنكار ما, ما هو أنكر من المنكر درءا لأعلى المفسدتين لأجنى ثم إنه يجب على آمر بالمعروف عروف النهي عن المنكر أن ينوي بهذا إصلاح الخلق للانتصار عليه. لان من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لينفذ لي... لي... سلطته وينتصر لنفسه وهذا نقص كبير قد يحصل فيه خير من جهه درء المنكر فعل المعروف لكنه نقص كبير انت اذا امرت او نهيت اذا امرت بالمعروف او نهيت عن المنكر فانوي بقلبك انك تريد اصلاح الخلق لا انك تتصلق عليهم وتنتصر عليهم حتى تؤجر ويجعل الله في بأمرك ونهرك بارك والله مستهد ربما رضينا نقضى السلام على أول هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أهل الدثور يعني أهل الأموال ذهبوا بالأشور وذكروا من ذلك أنهم يتصدقون ولا يتصدق الفقراء، وانهم يعتقون ولا يعتق الفقراء. تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست خاصة بالماء، تكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ففي كل تسبيحه صدقة، وفي كل تحميده صدقة، وفي كل تكبيره صدقة، وفي كل تهليله صدقة. وأن الصدقه أيضا تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبق لنا معنى المعروف ومعنى المنكر ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق يعني أن الرجل إذا اتى امرأته فإن ذلك صدق قالوا يا رسول الله هيا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم ارايتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام هل يكون عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر والحمد لله يعني أن الرجل إذا استغنى بالحلال عن الحرام كان له بهذا الاستغناء أجر ومن ذلك أيضا إذا أكل الإنسان طعاما فإنه ينال شهوته بالأكل والشرب ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام يكتب له به أجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امراتك مع أن ما يجعله الإنسان في ثم مرأة أمر لا بد منه إذ أن المرأة تقول أنفق علي أو طلقني وتخصمه بذلك تغلب إذا لم ينفق مع قداته على الانفاق فلا الحق في أن تفسخ النكاح ومع ذلك إذا أنفق عليها يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تعالى يأتره على ذلك وفي هذا تنبيه على ما يسميه الفقهاء بقياس العكس في هذا اعني في حديث ابي ذر رضي الله عنه تنبيه على قياس العكس وهو اثبا وهو إثباث نقيض حكم الأصل في ضد الاصل لمفارقه العله فهنا العله في كون الانسان يعجر اذا اهله هو أنه وضعها في حلال وضع شهوته في حلال نقيض هذه العله إذا وضع شهوته في حرام فإنه, فانه يعاقب على ذلك وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس لان قياس انواع قياس عله وقياس دلاله وقياس شبه وقياس عكس والله الموفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشات متفق عليه قال الجوهري الفرس, الفرس, الفرس من البعير كالحافر من الدابه وربما وربما استعير في استعيره في الشات وانه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وسبعون أو بضعة وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنىها إيمان قط أذان الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. السلام عليكم رحيم هذه الحديث ثلاثة التي نقلها المؤلف رحمه الله عن أبيه ريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأول فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح غدا بمعنى ذهب غدوة أي ذهب أول النهار وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر أو راح الرواح يطلق على ما بعد الزواج مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصر وقد يطلق الرواح على مجرد الذهاب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راحت الساعة الأولى إلى آخر الحديث فإن معنى راحت الساعة الأولى أي ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى لكن إذا ذكرت الغدوة مع الرواح صارت الغدوة أول النهار والرواح آخر النهار وظاهر الحديث أن من غدا إلى المسجد أو راح سواء غدا للصلاة أو لطلب علم أو لغير ذلك من مقاصد الخير أن الله يكتب له في الجنة نزلا والنزل ما يقدم للضيف من طعام ونحو على وجه الاكرام أي أن الله تعالى يعد لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحا أو مساء يعد له في الجنة نزلا إكراما له ففي هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظيم لمن ذهب إلى المسجد أول النهار أو اخره وفيه بيان فضل الله عز وجل على العبد حيث يعطيها على مثل هذه الأعمال اليسيره هذا التواب الجديد وأما حديثه الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء يعني أن الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث حس على الهدية للجار للجار ولو شيئا قليلا قال ولو فرسن شات الفرسن ما يكون في ظلف الشاف وهو شيء بسيط زهيد كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحقرن شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو قل وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك حتى المرق إذا أعطيته جيرانك هدية فإنك تثاب على ذلك كذلك أيضا لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإن هذا من المعروف إذا لم تلقى أخاك بوجه معبس مكفهر بل بوجه منطلق منشرح فإن هذا من الخير ومن المعروف لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور ويفرح وكل شيء يدخل السرور على اخيك المسلم فانه خير واجر وكل شيء تغيض به الكافر فانه خير واجر قال الله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيض كفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح أما الحديث الثالث حديثه فهو قول النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فأفضلها قول لا اله الا الله وأذناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء من الإيمان أو شعبة من الإيمان فهذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة ولكنه شعب كثيرة بضع وسبعون يعني ثلاث وسبعون إلى سسع وسبعين أو بضع وستون شعبة ولكن أفضلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله هذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجعت بهم لأنها كلمة الإخلاص كلمة التوحيد الكلمة التي أسأل الله أن يختمي لي ولكم بها من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنه هذه الكلمة هي أفضل شعب الايمان ادناها إنادة الأذى عن الطريق يعني ازاله الأذى عن الطريق وهو كل ما يؤذي المارين من حجر أو شوك أو زجاج أو خرق أو غير ذلك كل ما يؤذي الماردين إذا أزلتهم فإن ذلك من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان وفي حديث آخر الحياء من الإيمان الحياء حالة نفسية تعتر الإنسان عند فعل ما يخجل منه وهي صفة حميدة كانت خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء حتى إنه أحيى من العذراء في خدره عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يستحي من الحق فالحياء صفة محمودة لكن الحق لا يستحي منه فإن الله يقول وإذا والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق وقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فعوذة فما فوق الحق لا تستحي منه ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق الحميدة أن تكون حييا رد ذلك من لا يستحي لا يبالي بما فعل ولا يبالي بما قال ولهذا جاء مما أدرك الناس من كلام النموط الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت والله لقد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل التراب من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فوفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فادخله الجنة وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية, في بركية قد كاد بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من برايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقت فغفو وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من برايا بني إسرائيل فنزعت فاستقت له به فسقته فغفر لها به بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب في طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق مساكرا أصابه العطش فنزل بئرا فشرب منه وانتهى عطشه فلما خرج وإذا كلب يأكل الثرى من العطش يأكل الثرى يعني الطين المبتل الرطب يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء من عطش فقال الرجل والله لقد أصاب هذا العطش هذا الكلب من العطش ما أصابه أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي ثم نزل البئر وملأ قفه ماء القف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها، فملأه ماء فأمسكه بثير وجعل يصعد بيديه حتى خرج من البئر فسقى الكلب فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العمل وغفر له وادخله الجنه بسبب وهذا مستAQP قول النبي عليه الصلاه والسلام الجنه أقرب إلى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك عمل يسير شكر الله للعامل هذا العمل وغفر له الذنوب وأدخله جنة ولما حدث الصحابة حدث الصحابة بهذا الحديث وكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حرصا على العلم لا من أجل أن يعلموا فقط ولكن من أجل أن يعلموا فيعملوا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لنا في الحق في الحيوان أجر قال في كل ذات كبد رطبة اجر أجر لأن هذا كلب من البهائم فكيف يكون لهذا الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم هل لنا في البهائم من أجر قال في كل ذات كبد رطبة أجر الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء لأنها لولا الماء لا يبست وهلك الحيوان إذن نأخذ من هذا قاعدة وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل فهو من أجل أن نعتبر بها وأن نأخذ منها عبره وهذا كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الألباب وفي روايات أخرى ولعلها قصة أخرى أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل بغيا يعني أنها تمارس الزنا والعياذ بالله من البغايا رأت كلبا يقف بركية يعني يدور عليها أقشان لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء لأنها ركية بئر فنزعت يعني من هذا البئر فسقت الكلب، فغفر الله لها. وهذه قصة ثانيه فدل هذا على أن البهائم فيها أجر. كل بهيمة أحسنت إليها بسقي أو إطعام أو أو وقاية من حر أو وقايه من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب. فإن لك في ذلك اجرا عند الله عز وجل هذا وهم وهن بهائم فكيف بالادميين إذا أحسنت إلى الادميين صار أشد وأكثر أجرا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سقى مسلما على ضمئن سقاه الله من الرحيق المختوف يعني لو كان ولدك الصغير وقف عند الفراد يقول ابي مأ وأسقيته وهو ضمآن فقد سقيت مسلما على ضمان فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجر كثير لله الحمد غنائب لكن أين القابل لهذه الغنائب أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على الله عز وجل فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك ذكرا عند الله عز وجل يوم القيامة كم من عمل بالنية صار كبيرا وكم من عمل بالغفلة كبير لكنه يكون صغير واللهم وفضل نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لالحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فادخل الجنه وفي روايه لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له وأنه رضي الله عنه قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن بغصن في غصن أزاله عن طريق المسلمين وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بأن رجلا مر في طريق ووجد في الطريق غصنا يؤذي المسلمين سواء كان هذا الطريق هذا الغصن من فوق يؤذيهم من رؤوسهم أو من أسفل يؤذيهم من ارجلهم المهم أنه غصن شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن الطريق أبعده ونحاه فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة مع أن هذا العصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم بأبجالهم ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل وأدخله الجنة ففيه دليل على فضيله إزالة الأذى عن الطريق وأنه سبب لدخول الجنة وفيها ايضا دليل على أن الجنة موجودة الآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتطلب فيها وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة واجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن ولهذا قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين عدة يعني هيئة وهذا دليل انها موجودة الآن كما أن النار أيضا موجودة الان الآن ولا تفنيان أبدا خلقهم الله عز وجل البقاء لا فناء لهم ومن دخلهما لا يفنى أيضا فمن كان من أهل الجنة بقي فيها خالدا مخلدا أبد الآبدين ومن كان من أهل النار دخلها خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين وفي هذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأباء فله هذا التواب العظيم في أمر حسي فكيف بالأمر المعنوي كيف بالأمر المعنوي يوجد بعض الناس والعيادة بالله أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله فازاله هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجر عند الله، فإذا أذيل أذا هؤلاء إذا كانوا أصحاب افكار صبية سيئة الحادية يرد عليه وتبطل افكارهم فإن لم يجد ذلك شيئا قطعت أعناقهم لأن الله يقول في كتابه العزيز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض واو هنا قال بعض العلماء انها للتنويع يعني أنهم يقتلون ويصلبون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض حسب جريمته وقال بعض اهل العلم بل, أو بل إن أو هنا للتخيير أي أن ولي الأمر يخير إن شاء قتلهم وصلبهم وإن شاء قطع أيديهم ورجلهم الخلاف وإن شاء نفاهم من الأرض حسب ما يرى فيه المصلحة وهذا القول قول جيد جدا أعني أن أو هنا للتخير أي أن ولي الأمر يخير لانه ربما يكون هذا الإنسان جرمه ظاهرا سهل ولكنه على المدى البعيد يكون صعبا و... ويكون مظلا للامه فهنا مثلا هل نقول لولي الامر ان جرم هذا الانسان سهل انثى من الارض اطرده يكفي او قطع يده اليمنى وارجله اليسرى يكفي قد يقول لا يكفي هذا امر يخشى منه في المستقبل هذا لا... لا يكفي المسلمين شره الا ان اقتله نقول نعم ذلك فكون هنا للتخير أقرب إلى الصواب أقرب إلى الصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة و... والواجب على ولاه الأمور الواجب عليهم أن يزيلوا الأدى عن طريق المسلمين أي أن يزيلوا كل داعيه إلى شر أو إلى الحاد أو إلى مجول أو إلى فسوق بحيث يمنع من نشر ما يريد من أي شيء كان من الشر والفساد هذا هو الواجب ولكن لا شك أن ولاه الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين في بعضهم تقصير في بعضهم تهاون يتهاون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد وحينئذ يعجزون عن صده فالواجب أن يقابل الشر من أول أمره بقطع دابره حتى لا ينتشر ولا يضل الناس به. المهم أن إزالة الأذى عن الطريق. الطريق الحسي طريق الأقدام والطريق المعنوي طريق القلوب والعمل إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله مما يقرب إلى الله وإزالة الطريق وإزالة الأذى عن الطريق طريق القلوب. والعمل الصالح أشد أجرا وأعظم أجرا وأشد إلحاحا من إزالة الأداء عن طريق الاقدام والله ما. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى فأحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لوى رواه مسلم قال يقول فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعه فاحسن الوضوء ثم استمع فانصت فانه يغفر له ما بين الجمعه الى الجمعة وفضل ثلاثه, وفضل ثلاثة ايام ومن مس الحصى فقد لوى هذا فيه دليل على ان الحضور الى الجمعه بعد ان يحسن الانسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت فإنه يوفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثه ايام وهذا عمل يسير ليس فيه مشقه على الإنسان أن يتوضا ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يقرأ وقوله في هذا الحديث من توضى لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها كما أنه أيضا أصح منه فإنه اخرجه الائمه السبعة وهذا لن يخرجه إلا مسلم فيجب اولا على من أراد حضور الجمعه أن يعتص وجوبا فإن لم يفعل كان آثما ولكن الجمعه ستصر لأن هذا الغسل ليس عن جنابه حتى نقول إن الجمعه لا تصر بل وغسل واجب فغير من الواجبات إذا تركه الإنسان اثم وإن فعله أثن ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وإنما هو واجب أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فقال له أمير المؤمنين عمر يسأل لماذا تأخر فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضات ثم أتيت يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرا قال ما زدت على أن توضعت ثم أتيت فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون قالوا لأمير المؤمنين عثمان قال, المؤمن قال والوضو أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل يعني كيف تقتصد على الوضو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل فأمر بالاغتسال من أتى الجمعة ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغصر فيضيع وإلى إلى الفرض فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان لا يدل على وجوب الاغتسال لكن فيه أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصاد. الاستماع أن يرىها سمعه والإنصات أن لا يتكلم هذا الفرق بينهما فيستمع ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاره الحمار أبلد الحيوانات يحمل أسفارا يعني كتبا هل ينتجع الحمار اذا حمل الكتب بالكتب لا إذن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبه لأنه تكلم قال والذي يقول له أنصت سكته فقد لغى ومعنى لغى فاته أجر الجمعة فالمسألة خطيرة ولهذا قال هنا ومن مس الحصى فقد لغى أي حصى هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يفرش بالحصى الحصى الصغار كبر العبس أو أكبر قليل وقل يفرش بها بدل عن الرمل وبدل عن الفرش التي نفرشها الآن فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى حركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك فقال من مس الحصى فقد لغى لأن مس الحصى ينهيه عن استناء الفطبة ومن لغى فلا جمعة يعني يحرم أجر ثواب الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها وإذا كان هذا في مس الحصى فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى مثل الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو ما أشبه ذلك أو المروحة أيضا إلا لحاجة أو الذي يعبث بالسواقه إذن يتسوق والإمام يخطب إلا لحاجة مثل لو جاءه النوم النعاس وصار يتسوق ليطرد النعاس عنه فهذا لا بأس به لأنه لمصلحة استماع الخطبة وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يسمعه في الخطبه، لأن بعض الناس ينسى نساء. فيقول أنه كلنا مرت عليه جملة مفيدة أكتبها هل يجوز أو لا فالظاهر أنه لا يجوز الظاهر أنه لا يجوز لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها لأن النساء ليس له قلب قلبا فإذا جعل يشتغل بالكتابه تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله الناس ما يريحه جاءت هذه المسجلات تحضر مسجل وتسجل الخطه براحه وتستمعها في بيتك او في سيارتك على راحه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان, بط كان, بطش كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاهما الماء أو ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم في فضائل الوضو. الوضو الذي أمر الله به في كتابه. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وإيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذا الوضوء تطهر فيه هذه الاعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان وهذا, وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا أما كونه تطهيرا حسيا فظاهر لأن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الرأس وكان الرأس بصدد أن يغسل، كما تغسل بقية الاعضاء ولكن الله خفف في الرأس لأن الرأس يكون فيه الشعر والرأس هو أعلى البدن فلو غسل الرأس ولا إذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقة على الناس ولا سيما في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فرض المس فرض الرأس المس، فقط الإنسان إذا توضأ لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرا حسيا، وهو يدل على كمال على كمال الإسلام، حيث فرض على معتنقين أن نطهر هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة بارزه أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم فهي تطهيره من الذنوب فيذا رسل وجهه خرجت كل خطايا نظر إليها خطايا نظر إليها بعين وذكر العين والله أعلم على سبيل التمثيل وإلا فالانف قد يخطئ والفن قد يخطئ قد يتكلم الكلام بك... آل إنسان بكلام الحرام وقد يشم أشياء ليس لو حقا من شمه ولكن ذكر العين والله أعلم على سبيل التمثيل وإلا فالانف قد يخطئ والفن قد يخطئ قد يتكلم الكلام بك... آل إنسان بكلام الحرام وقد يشم أشياء ليس له حق من ولكن ذكر العين لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر فلذلك إذا, توضع إذا غسل إنساء وجهه في الوضوء خرجت خطايا عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه فإذا غسل إليه خرجت خطايا رجليه حتى يكون نقيا من الذنوب ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم يعني ظاهرا وباطن حسا ومعنى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فينبغي الإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى أي, أنه يكون أي أن وضوءه يكون تكثيرا لخطيئاته حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا للأجر على الله عز وجل والله مرفو لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجنبت الكبائر رواه مسلم وأنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينفو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط رواه مسلم. اسمع الله تعالى. فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. مكفرات لما بينهم إذا جتنبت الكبائر يعني أن الصلوات الخمس ما بين صلاة الفجر مثلا إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر هذه تكفر ما بينها من الخطايا إذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمح الخطايا لكن قال إذا اجتنبت الكبائر يعني اذا اجتنبت كبائر الذنوب وكبائر الذنوب كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبه خاصه فكل ذنب مثلا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا او وعيد في الاخره كاكل الربا أو فيه نفي إيمان مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو فيه براءة منه مثل من غش فليس منا أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله إذا اجتنبت الكبائر هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر وأنها لا تكفر إلا بشرطين؟ الصلوات الخمس واجتناب الكبائر او ان معنى الحديث انها كفاره لما بينها لما بينهن الا الكبائر فلا تكفرها وعلى هذا فيكون تكفير السيئات الصغائر له شرط واحد وهو اقامه هذه الصلوات الخمس او الجمعه الى الجمعة او رمضان الى رمضان وهذا هو المتبادر والله اعلم أن المعنى أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها وكذلك الجمعة للجمعة وكذلك رمضان إلى رمضان وذلك لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة فإذا لم يتب توبة خاصة فإن الأعمال الصالحة لا تكفرها بل لا بد من توبة خاصة أما حديث أبي هريره الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في جوابه ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيلقى إليه قال لا اخبركم بما يمحن الله به الخطايا ويرفع به الدرجات يعرض عليهم هل يخبرهم ومن المعلوم أنهم سيقولون نعم يا رسول الله خبرنا لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا لما يلقى اليهم قالوا بلى يا رسول الله يعني يخبرنا. فإننا نود أن تخبرنا بما يرفع الله به الدرجات وينحو, وينحو به الخطايا قال إسباغ الوضوء على المكارف وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه ثلاثة اشياء اولا إسبار الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء لأن أيام الشتاء يكون ماء فيه باردا يكون ماء فيها باردا وإتمام الوضوء يعني إسبار يعني إسباغه يكون فيه مشقة على النفس فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال إيمانه فرفع الله به درجاته وحط عنه بذلك خطيئته هذه واحدة الثاني كثرة الخطا إلى المساجد يعني أن الإنسان يقصد المساجد حيث شرع له اتيانهن وذلك في الصلوات الخمس ولو بعد المسجد ولو بعد المسجد فإنه كلما بعد المسجد, المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان فإن الإنسان إذا توضع في بيت وأصبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يقطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولو بعد المسجد والثالث انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة وإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع, الله مما يرفع به الدرجات ويكفر به الخطايا هذان الحديثان ذكرهم المؤلف في باب كثة في طرق الخير لأن هذه ولله الحمد طرق متعجلة في من الخير الصلاوات الخمس الجمعة الجمعه رمضان إلى رمضان كثة الخطأ الى المساجد أسباع الوضوء على المكاره انتظار الصلاة بعد الصلاة والله مرحب لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى لشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد بعد الزوال من صلاهما دخل الجنة يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يعني أن تشبيه الرؤيه بالرؤية وليس للمرء بالمرء لأن الله ليس كمثله شيء ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الانسان القمر ليلة البدر وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن ان ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا يعني بالتي قبل طلوع الشمس الفجر والتي قبل غروبها العصر فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات وأفضلهما صلاة العصر لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب إنهم يعني الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاه العصر وهذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين المراد صلاهما على الوجه الذي أمر به وذلك بأن يأتي بهما في الوقت وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال فليأتي بهما بالجماعة لأن الجماعه واجبة لا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليه أما حديثه الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالح ثم مرض فلم يقضي عليه فإنه يكتب له الاجر كاملا والحمد لله على نعم لو كنت مثلا من عادتك أن تصلي مع جماعة ثم مرض ولم تستطع أن تصلي مع جماعة فكأنك مصلم مع جماعة يكتب لك 27 درجه ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافر وأن تقرأ قرآن وأن تسبق وتهلل وتكبر ولكنك لما سفرت انشغلت بالسفر عن هذا فإنه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيما مثلا لو سفرت وصليت وحدك في البر ليس عندك أحد فإنه يكتب لك اجر صلاة الجماعة كاملة إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع جماعة وفي هذا تنبيهنا على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة حتى إذا عجز عنه لمرض أو شغل كتبت له كاملا اغتنم الصحة اغتنم الفراغ اعمل حتى إذا شغلت عن بمرض أو غيره كتب لك كاملا والله الحمد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هكذا جاء في حديث ابن عمر إما من قوله أو من قول رسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينبغي له في حال الصحة أن يغتنم الفرصة حتى إذا مرض كتب له عمله في الصحة أن يحرص دام مقيما على كثرة الأعمال حتى إذا سافر كتب له ما كان يعمل في الإقامة نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح لنا ولكم العمل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري ورواه مسلم من, من روايه حذيفه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه ولا يرزقه احد الا كان له صدقه رواه مسلم وفي روايه له فلا يغرس المسلم غرسا فياكل منه انسان ولا دابه ولا طير الا كان له صدقه الى يوم القيامه وفي روايه له لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرع فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب كثرة طرق الخيرات عن جابر من عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة كل معروف المعروف ما يتعارف الناس على حسنه أو ما عرف الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله فهو ما عرف الشرع حسنه وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدق. كما ورد في الحديث السابق كل تسبيحه صدقة وكل تهليله صدقة وكل تحميلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وأما ما يتعارف الناس على حسنه فهو أيضا ما يتعلق بالمعاملة بين الناس فكل ما تعارف الناس على حسنه فهو معروف مثل الإحسان للخلق بالمال أو بالجاه او بغير ذلك من, من, من أنواع الاحسان ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلب لا بوجه عبوس وأن تلين له القول وأن تدخل عليه السرور ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضا أن يدخل عليه السرور ويقول أنت في عافية وإذا كان الأمر على خلاف ما قال يعني أن المريض أشد مرضا مما سبق فليقول أنت في عافية ناويا أنه في عافية أحسن من أنه من منه من هو بدونه لأن إدخال على المريض سبب للشفاء ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان مريض مرضا عاديا صغيرا إذا قال لهم إنسان والله الحمد لله هذا شيء بسيط وهذا شيء لا يضر استر بذلك ونسي المرض ونسيان المرض سبب لشفائه وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض سبب لبقائه وأضرب مثلا لذلك برجل مثلا فيه تر تجد أنه إذا تلهى بحاجات أخرى لا يحس بألم الجرح لكن إذا تفرغ ثم حط باله للجوع أحس بألم انظر مثلا إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات ومنزلونها أحيانا يسقط على قدمه شيء ما دام يحمل له لا يشعر به ولا يحس به فإذا فرغ أحس به وتالم اذن فغفله المريض عن المرض وادخال السرور عليه وتاميله بان الله عز وجل يشفيه هذا خيط ينسيه المرض وربما كان سببا للشفاء اذن كل معروف صدقه لو ان احدا الى جنبك رايته, رأيته محتررا رأيت العرق يتصبب منه فروحت عليه بالمروحه فانه يكون له صدقه صدقه لانه معروف لو قابته الضيوف في وتعجيل و الضي... تعجيل لهم وما اشبه ذلك فهذا صدق انظر الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما جاءه من الملائكه ضيوفا ماذا صنع قالوا سلاما قالوا س... قال سلام سلام قال العلماء وقول إبراهيم سلام أبلغ من قول الملائكة السلام لأن لان قول الملائكة السلام يعني نسلم سلاما وهي جملة فعلية تدل على تجدد والحدوث وقوله وقول إبراهيم سلام جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار فهي أبلغ وماذا صنع عليه الصلاه والسلام راغ إلى أهله فجاء بعجل سميد راغ قال العلماء معناه انصرف مسرعا بخفية شف كيف حسن الضيابة مسرعا لألا يعوقه بخفية لألا يمنعوه لألا يقول لأ انتظر ما نريد شيء فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميد وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ حنيذ يعني مشويا ومعلوم أن اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ لأن طعمه يكون باقيا فيه فجاء بعجل والعجل قال العلماء أنه من أفضل عنواع الأطعم أطعمة اللحم لان يكون لحمه لينا وطعما فجاء بعجل حنيذ أين وضعه قربه إليه ما وضعه في مكان بعيد غروح تغدى أو تعش قربه إليه ثم ماذا قال لم يقل كنوا قال ألا تأكلوا وألا أداة عرض يعني عرض عليهم ما أمرهم قال ألا تأكلوا ولكن الملائكة ما أكل لماذا لان الملائكه لا ياكلون الملائكه ما لهم اتواق ما لهم كروش ولا امعاء ولا اكباد خلقهم الله من نور جسدا واحدا جثة جسد واحد جسدا واحد ليس لهم امعاء ولا اكباد ولا كروش ولا شيء لا ياكلون يسبحون الليل والنهار لا ياكلون دائما سبحان الله سبحان الله دائما وابدا لم ياكلوا فأوجس منهم خيف انهم لم ياكلوا يقولون لان من عادات العرب ان الضيف اذا لم ياكل فقد تأبط شراً ضيف اذا لم ياكل فقد تأبط شراً ولهال الى الان عاده عندنا اذا جاء الضيف ولا أكل قالوا مالح يعني ذق من, من طعامه فاذا لم يمالح قالوا هذا الرجل قد نوى بنا شر نكرهم واوجس منه خيفه قالوا لا تخف ثم بينوا له الامر قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي وكان قد كبر وكانت امراه قد كبرت فأقبلت امرأة لما سمعت البشرى في صرر في صيحة فسكت وجهها عجبا وقالت عجوز عقيم يعني أهل دو وأنا عجوز عقيم قالت الملائكة كذلك قال ربك الرب عز وجل يفعل ما شاء إذا أراد شيئا قال له كن فيقف إنه هو الحكيم العليم هنا قدم الحكيم على العليم وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم السبب لأن هذه المسألة كونها تلج وهي عجوز خرجت عن نظائره ما لها نظيم إلا نادره فبدأوا بالحكيم الدال على الحكمة يعني الله حكيم أن أنت لديوانت عجوز المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ضرب المثل في حسن الضيافة وحسن الضيافة من المعروف نعم من المعروف إذا كل معروف كل معروف صدقه سوف الناس خير ومعروف واعلم أن هذه صدقه تثاب عليها ثواب الصدقه والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه ولا يرزقه احد الا كان له صدقه رواه مسلم وفي روايه الله فلا يغرس المسلم غرسا فياكل منه انسان ولا دابه ولا طير إلا كان له صدقه الى يوم القيامة وفي روايه له لا يغرس الم... لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فياكل منه انسان ولا دابه ولا شيء الا كانت له صدقه الله في باب كثره طرق الخيرات ما نقله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غرس غرسا فأكل منه شيء من إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك أو نقصه فإن أو سرق منه فانه له صدقه صدق في هذا الحديث حث على الزرع وعلى الغرس وأن الزرع والغرس فيه خير كثير فيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنيا أما مصلحة الدنيا فهو ما يحصل منه من إنتاج ومصلحته أي مصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفعوا البلد كله كل البلد ينتفعون منه بشراء الثمر وشراء الحب والأكل منه ويكون في هذا إخصاب للمجتمع وكثرة لخيراته بخلاف الدراهم الدراهم جودع في الصناديق، ولا ينتفع بها أحد لكن الغرس والزرع ينتفع به أهل البلد وينتفع به نفس الزارع والغارس كذلك أما المنافع الدينية فإنه إن أكل منه طيب عصفور أو حمامة أو دجاجة أو غيرها ولو حبه واحدة فإن له فإنه له صدقه سواء شاء ذلك أم لم يشاء حتى لو فرق أن الإنسان حين غرق أو حين زرع لم يكن بباله هذا الأمر فإنه إذا أكل منه صار له صدقه أعجل من ذلك لو سرق منه سارق جاء شخص مثلا إلى نخلي وسرق منه تمرا فإن لي في ذلك أجرا مع اني لو علمت بهذا السارق لرافعته إلى المحكمة ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب لي بهذه السرقه صدقة إلى يوم القيامه كذلك أيضا ما حصل فيه من شيء يسقط على الأرض فيأكل منه الذر والخشاش إلا كان لصاحبه صدقه ففي هذا الحديث جلالة واضحة على حث النبي عليه الصلاة والسلام على الزرع وعلى الغرس لما فيه من المصحة الدينية والمصالح الدنيوية وفي دليل على كثرة طرق الخير وأن من تفع به الناس من الخير فإن لصاحبه اجرا وله فيه خير سواء النوى أم لم ين وهذا كقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعتيه اجرا عظيما فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو ما نويت من أمر بصدقه فهو خير أو معروف فهو خير أو أصلح بين الناس فهو خير نوى أم لم ينف فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فالله يقول فسوف نؤتيه اجرا عظيما وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا وإن لم ينوم فإنها زاد خيرا على خير وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما أسأل الله أيمن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إنه جواب كيف نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال أراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا, أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي روايه ان بكل خطوه درجه رواه مسلم قال الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اراد بن سلمى ان يقرب من المسجد ينتقلوا من من ديارهم أي من محلاتهم وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم قال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم قالها مرتين وبين أن لهم بكل خطوة حسنة أو درجة ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا مشى الإنسان إلى المسجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وقد جاء ذلك مفسرا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يقطع خطوة واحدة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئه فيكتب شيئين الأول أنه يرفع له بها درجه والثاني أنه يحط عنه بها خطيئة هذا إذا توضع في بيته وأصبع الوضوء سواء كان ذلك قليلا يعني سواء كانت الخطوات قليلة أم كثيره فإنه يطلع له بكل خطوه يرفع له بها درجه ويحط عنه بها خطيئة وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا نقل للإنسان شيء عن أحد فإنه يتثبت قبل أن يحكم بالشيء ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بن سلمة قبل أن يقول لهم شيء قال بلغني أنكم تريدون كذا وكذا قالوا نعم فيوخذ منه ما ذكرت أنه ينبغي للإنسان إذا نقل له شيء أن يتثبت قد قبل أن يحكم بمقتضى هذا الشيء الذي نقله حتى يكون انسانا رزينا ثقيلا معتبرا أما كونه يصدق بكل ما نقل فإنه يقوته بذلك شيء كثير ويحصل له ضرر بل الإنسان ينبغي أن يتثبت وفي هذا دليل في هذا الحديث أن سلمه دليل على كثرة طرق الخيرات وأن منها المشي إلى المساجد وهو كما سبق مما أرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا فإن كثرة القطع إلى المساجد سبب لمعقلة الذنوب تكفير السيئات ورفعة الدرجات واللهم وفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي اذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي روايه انك ما احتسبت سمعنا هذا الحديث يتعلق بما قبلهم من الحديث الداله على كثرة طرق الخير وان طرق الخير كثيره ومنها الذهاب الى المساجد وكذلك الرجوع منها إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى فهذا الحديث الذي ذكره المعلك رحمه الله في قصة الرجل الذي كان له بيت بعيد من المسجد وكان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد يحتسب رجع على الله قادما إلى المسجد وراجعا منه فقال له بعض الناس لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء يعني في الليل حين الظلام مثل صلاة العشاء وصلاة الفجر أو في الرمضاء في أيام الحر الشديد ولا سيما في الحجاز فإنه حار فقال رضي الله عنه ما يسرني أن بيتي إلى جنب المست يعني أنه مسرور بكون بيته بعيدا عن المسجد يأتي إلى المسجد بخطى ويرجع منه بخطى وأنه لا يسره أن يكون بيته قريبا من المسجد لأنه إذا كان قريبا لم تكتب له الخطى وبيّن أنه يحتسب أجره على الله عز وجل قادما إلى المسجد وراجعا منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له ما احتسب ففي هذا دليل على أن كثرة الخطاء إلى المساجد من طرق الخيط وأن الانسان إذا احتسب الأجر على الله كتب الله له الاجر حال مجيئه إلى المسجد وحال رجوعه منه ولا شك أن للنية اثرا كبيرا في صحة الأعمال وأثرا كبيرا في ثوابها وكم من شخصين يصليان جميعا بعضهما إلى جنب بعض ومع ذلك يكون بينهما في الثواب مثل ما بين السماء والأرض وذلك لصلاح النية وحسن العمل فكلما كان إنسان أصدق إخلاقا لله وأقوى اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر أجرا وآظم اجرا, أجرا عند الله عز وجل والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي ابن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاه وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة هذا الحديث في بيان شيء من طرق الخيرات لأن طرق الخيرات وإلى الحمد كثيره شرعها الله لعباد ليصلوا بها إلى غاية المقاصر فمن ذلك الصدقة، فإن الصدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، يعني كما أنك لو صببت ماء على نار طفئت فكذلك الصدقة تطفئ الخطية. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الذي بين فيه أن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل إنسان. يكلم كل إنسان على حدة يوم القيامة قال الله تعالى يا ايها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي يعني فسوف تلاقي ربك ويحاسبك على هذا الكدح أي الكد والتعب الذي عملت ولكن بشرى للمؤمنين قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الحمد لله المؤمن إذا لأ لاقى ربه فإنه على خير ولهذا قال هنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه سرشمان يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم يكلم الله كل عبد مؤمن يكلمه عز وجل فيقرره بذنوبه يقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فإذا اقر بها وظن أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فكم من ذنوب علينا سترها الله عز وجل لا يعلمها إلاه فإذا كان يوم القيامه اتم علينا النعمة بمغفرتها وعدم عقوبه عليها ولله الحمد ثم قال فينظر أيمن منه يعني على يمينه فلا يرى إلا ما قده وينظر على يساره فلا يرى إلا ما قده وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمره يعني لو بنص تمره أو أقل اتق النار بهذا ففي هذا الحديث دليل على كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع مفهوم لا احتاج إلى فرتم يعرفه المخاطب به وفيه دليل على أن الصدق ولو قلت تنجي من النار لقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة يعني إن لم يجد شق تمرة فلي النار بكلمة طيبة والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن فإن أضيب الكلمات القرآن الكريم تشمل التسبيح والتهليل وكذلك الأمر من معروف والنهي عن المنكر وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم وتشمل كذلك كلما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القوم يعني إذا لم تجد شقة تمره فإنك تتق النار ولو بكلمة طيبة فهذا من طرق الخير ولله الحمد أن شقة تمره ينجي من النار أن الكلمة الطيبة تنجي من النار نسال الله أن ينجينا وأياكم من النار نقل المؤلف رحمه الله تعالى انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها رواه مسلم والاكله بفتح الهمزه هي الغدوه أو العشوه رحمه الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن, عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده, فيحمده عليه ويشرب الشربه فيحمده عليه وفسر النظر رحمه الله الأكل بأنها الغدوة أو العشوة يعني الغداء أو العشوة ففي هذا على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأذنى سبب قد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد أن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال الحمد لله وإذا انتهى من الشرب قال الحمد لله وذلك أن للأكل والشرب آدابه آدابا فعلية وآدابا قولية أما الآداب الفعلية فان يأكل باليمين ويشرب باليمين ولا يحل له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 فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه عوقه والعياذ بالله أما الأداب القولية فأن يسمي عند الأكل يقول بسم الله والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبة وأن الإنسان يأثم إذا لم يسمي الله عند أكله أو شربه لأنه إذا لم يفعل يعني إذا لم يسمي عند الأكل أو الشرب فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله